فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولا هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك ك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيضُمَع كل امرئ منهم، أي يدخل جنة نعيم، كلا.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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من لجداث سراع كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة ذلك الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يوعدون، ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابٌ لي